بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعيه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعبادنا من يهده الله فلا مضل له ومن يبلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شرر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فحياكم الله جميعا وبارك الله فيكم ورفع بكم ان شاء الله ما زلنا في دروس التجويد نسال الله عز جل القبول والرضا عنه وعنكم نعود نراجع كثيرا مما مر معنا ان شاء الله قلنا أحكام المهم الساكنة تقسم إلى ثلاثة أحكام ما هي أحكام المهم الساكنة تقسم إلى ثلاثة أحكام الغار واخفاء واغق حسب الحكم الاول الاخفاء الشفوي كم حرفا تخفى عندهم ميم حرف الباء طيب الميم ساكنه اذا جابت حرف الباء ما حكمها ما حكمها أريد جواب يعني جواب عام ثم تخصيص أريد أكثر من ذلك قلتم أخفاء شوفوا أحسنتم ولكن أريد أضغط من ذلك كذلك ماذا قال ابن الجزري فيها من تذكر البيت الذي ذكره ابن الجزري طيب أساعدكم والميم ان تسكن بغنة حفظة أخوات التي يحفظنا الجزرية والميمة إن تسكن بغنة لدى والميمة أحسنتك والميمة إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء الجواب الذي انا كنت انتظره ان تقول الميم الساكنة الميم الساكنة عند الباء فيها وجهان الاذهار والاخفاء الشفوي والمختار والاخفاء الشفوي مرة اخرى الميم عند الباء فيها وجهان اما الاذهار او الاخفاء الشفوي والمقدم المختار الاخفاء الشفوي طيب وقد أشهدنا إلى بيت الشيخ سعيد رحمه الله عز قال ما غنة ولزالي أخبرا إخفاؤها خلف فكن مخيرا الحكم الثاني الم ساكن طيب ما رأيكم بعبارة الميم الساكن عند الباء عند الواوي والفاء تكون أشد إظهارا ما رأيكم بهذه العبارة وأريد تصويب هذه العبارة ما رأيكم بهذه العبارة مع التصويب ان كانت خطأ أحسن بمخطأ ما الصواب غير صحيح ممتاز ما الصواب الإظهار ليس فيه مرتب مرة أخرى جيد إظهار فقط طيب لك عبارة اختارها ابن الجزري عبارة جميلة جدا قال واحذر يلا من تكمل واحذر أحسنتم واحذر كمله لا دواو أن تختفي أحسنتم إذن يحذر ولا يقال أشد إذ خارا والله تعالى أعلى وعلم وكل فائدة فأن يقبل التعليلات لأخفينا الميم عند, عند الوو والفاق لقرب أو تجانس المخارج ومع ذلك قلنا كل القراء ما في أحد منهم أخفاها هذا مما يدل على أن القرآن يؤخذ بالتلقي لا يحكم فقط إلى مسألة التعليلات التي قد تعلل بها بعض الأحكام التجهدية بعد ذلك أخوات الفاضلات انتقلنا إلى أحكام اللامات فقلنا اللامات تقسم إلى خمسة أقسام القسم الأول لام التعريف ويمقص بها التعريف ولام الفعل ولام الحرف ثم لام الاسم وكذلك لام الأمر فبدأنا ب لام التعريف فقسمنا إلى قسمين ما هما لام أل تخسم إلى خسمين. ما هما ممتنى. اللام القمرية واللام الشمسية طيب أعطونا حروف اللام القمرية ما هي حروف اللامة القبرية ممتاز اللي كتبت إبغي حجك لا بد أن تضع الهمزة ضع الهمزة حتى لا يظن إبغي حتى لا يظن بأنها همزة توصل إبغي حجك وحف عقيمه الألف مثل الأرض الأنهار الباء مثل الباب وغيرها من الأمثلة التي قد كان مثل بها في المحاضرة السابقة باقي الحروف تسمى حروف شمسية وقد جمعت في اوائل طب ثم صل رحما أو رحما تفز بفذا نعم دع سوء ظن نزل شريفا لكرم أوائل هذا البيت النوع الثاني من اللامات. لام الفعل لام الفعل ما حكم لام الفعل أريد الجواب يعني دقيقا مختصرا متى تدعم لام الفعل أتمنى أن تكون للمشاركات من جميع الأحوات ممتاز إدغام مع حرف الرأ واللام جميل مثلا على ذلك كما مثل الصحب الكتاب قل لا اللام في قل بعدها لا وكذلك وقل ربي وتظهر عن بقية الحروف طيب اللام الثانيه لام الحرف وقع في حلوى بل ما حكمها هل دائما تظهر إذن متى تدغم ممتاز إذا أتى بعدها لام وراء إذن نفس لام الفعل ثم سقنا على ذلك لام حكم هل قلنا كلمة هل لحفص يعني إذا جاءت بعدها لام تدغم ولم يأتي بعدها حرف الراء لامي الاسم مع حكم لامي الاسم سريعاً لامي الاسم منتز دائماً الإظهار ثم ذلك لامي الفعل وحكمها الإظهار كذلك كما الصغلة في الدروس السابقة ونبهنا على بعض التنبيهات إن شاء الله طيب سنتقل الآن إلى الدرس الجديد وهو المد والقصر في صفحة 91 في صفحة رقم 91 قال المؤلف الأصل في هذا الباب ما ثبت عن قتادة رضي الله عنه أنه قال سألت ابن مالك رضي الله عنه عن قراءة أنس ابن مالك عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد مد ورؤية كذلك كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمد صوته مد طبعا كما أشار هذا الخبر عام في كل أنواع المدود لأنه قد يقصد به المد الطبيعي أما معنى المد لغة فهي الزيالة قال الله عز وجل ويمددكم بأموال وبنين بمعنى أن الله عز وجل يزيدكم أموال وبنين استلاحا ما معنى استلاحا يعني عند علماء التجويد ماذا يقصدون بالمد هو إطالة الصوت بحرف المد أو الليل عند وجوب السبب هذا قد يطلق به على المد الطبيعي وقد يطلق على المد الفرعي الأصلي والفرعي ضد المد وهو القصر ومعناه الحبس كما عندكم قال الله عز وجل حور مقصورات في الخيام أي محبوسات في الخيام والمقصود بالمحبوسات يعني ليس حبس السجن وإنما أنهم لا يراهن أحد قال الله عز وجل فيهن قاصرات الطرف أي مانعات طرفهن من النظر إلا على أزوجهن استلاحا إثبات حرف المد أو الليل من غير زيادة فيه لعدم مدود سبب باختصار هنا يقول أن المد يحمل كلامه على المد الفرعي وهو ما زال عن المد الطبيعي وأما القصر فقصد به هو إثبات حرف المد بدون بدون زيادة نقول هنا فائدة قد يطلق بعض العلماء القصر على معنى عدم الألف إطلاقا يعني قراءة مالك يوم الدين تقرأ بالمد وتقرأ بالقصر إذا ولدت هذه الكلمة بالقصر يقصد بها أهل العلم أنها بغير ألف إذا معنى كلمة القصر ليست بالضرورة أن يكون دائما بمعنى المد الطبيعي نعم قد يطلق على المد الطبيعي وقد وهو الغالب لا سيما إذا كان بالضد إذا قلنا على سبيل المثال عاصم قراءة الإمام عاصم يمد بينما قراءة الإمام بن كثير يقصر نقصد بالقصر هنا أنه في حالة المد المنفصل ألا يزيد بمد المنفصل عن المد الطبيعي وهذا مراد صاحب الكتاب هنا ما هي حروف المد؟ قالوا حروف المد ثلاثة ويطلق عليها مد ولين عند بعض العلماء يقولون مد ولين وسميت حروف مد لامتداد الصوت بها وحروف اللين لخروجها بسهولة وعدم كلفة وحروفها ثلاثة الألف والو والي حتى تكون مد طبيعي الألف دائما وأبدا ساكنة ولا يكون قبلها إلا حرف مفتوح لو أردنا أن نأتي بأي مثال على ألف ليست ذاكنة ما نستطيع وكذلك ما نستطيع أن نجد أي ألف سبقت بغير الفتحة هل في إحدى الأحوال تستطيع أن تأتي بمثال على ألف سبقت بضم أو بكثر أو بسكون مرة أخرى هل تستطيع أحد الأخوات أن تأتي بمثال على حرف الألف بشرط يكون هذا حرف الألف متحرك لا يوجد طيب حرف الألف ساكن ولكنه سبق بضم أو بكسر كذلك لا يج لا, لا يوجد الواو. الواو حتى تكون مدا حتى تسمى بالمد الطبيعي تكون ساكنة ويكون ما قبلها مضموم طيب هل ممكن تكون الواو غير ساكنة هل تأتي الواو غير ساكنة أعطينا مثال ووجدك الواو الأولى متحركة بفتح والواو الثانية كذلك متحركة بفتح خوف لا نحن نريد الآن الواو متحركة كثير أمثلة الواو متحركة إذا كانت الواو متحركه هل يطلق عليها حرف مد؟ لا لا يطلق عليه حرف مد طيب ماذا يطلق عليه حرف مد؟ يطلق عليه حرف مد إذا سبقت بماذا؟ إذا كانت أولاً هي ساكنة ثم سبقت بماذا؟ بضم مثال على ذلك من تأتي بمثال؟ على مد في الواو كانوا أحسنتم كانوا إذا قلنا ضوء نعم أما ضوء لا آمنوا وهكذا إذن شرط الواو حتى تكون من مد بالمد الطبيعي أن تكون هي ساكنة وتسبق بضمة نبدأ الآن إلى الحرف الثالثة الياء الشرط أن تكون الياء ساكنة وقبلها كسرة طيب السؤال هل الياء مثل الألف لا تأتي إلا ساكنة هل الياء مثل الألف لا تختلف عنها طيب أعطونا مثال على الياء متحركة يلهس فتح الياء يكن يعملون وأمثلة كثيرة طيب حتى تكون مد لابد أن تسبق بكسرة مثال على يا سبقت بكسرة يا قيل المؤمنين نستعين العالم وغيرها إذن متى تكون الألف والواو والياء مدية نقول تكون مدية أو ما يسمى بالحرف الطبيعي المد الطبيعي بشرط ان تأتي هذه الثلاثة ساكنة ويأتي قبلها ما هل الألف ساكنة قبلها مفتوح الياء او الواو ساكنة قبلها مضموم والياء ساكنة قبلها مكسور جمعت في قول الله عز وجل نوحيها قالوا هي مجموعة في لفظ وي ويجمعها أمثلة بشروطها كلمة نوحيها لاحظوا الواو ساكنة سبقت بضم والياء ساكنة سبقت بكسرة والألف ساكنة وسبقت بفتحة إذن مثال على كلمة جمعة حروف المدل الثلاثة في قول الله عز وجل نوحيها طيب احيانا نسمع العلماء يقولون مد لين مد لين أو حرف لين يقصد بذلك اذا قلنا مد لين ان الواو والياء تكون ساكنه وياتي قبلها فتحه ساكنة ويأتي ما قبلها مفتوح كقول لله عز وجل البيت خوف نحظ بيت يأساكنة ولم يأتي قبلها تسر وإنما جاءت قبلها فتحة وكذلك كلمة خوف جاءت قبلها الواو ساكنة وسبقت بفتحة ثم قال فائدة فإن أطلقنا حرف المد فهو شامل للمد واللين وإذا قيدنا الحرف باللين فهو خاص به والله أعلم وسأتي مزيد ذلك عند شرح المد اللين إن شاء الله عند بعد العارج للسكون. للسكون قال لصاحب التحفة كما عندكم قال ونطلخص من ذلك أما الألف لا تكون إلا حرف مد كما شرح ذا الثلاثة وقال اشار صاحب التحفة إلى حروف المد فقال حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نحيها والكسر قبل اليا وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين منها اليا وواو سكنا إن انفتاح, إن انفتاح قبل كل أعدنا الآن سيأتي إلى تقسيم هذا المد إلى مد أصلي ومد فرعي إلى مد أصلي ومد فرعي قال فالمد الأصلي الآن نحن في صفحة 93 لمن تتابع معنا على الكتاب قال فالمد الأصلي يسمى بالمد الطبيعي لماذا سماه العلماء بالمد الطبيعي قال لأنه لا تقوم ذات الحرف المد إلا به ولا تستقيم الكلمة إلا وجده ويفي فيه وجود أحد حرف المد الثلاثة ثم يأيضا طبيعيا لأن صاحب الطبيعة السليمة آخر السطر هذا ويسمى أيضا طبيعيا لأن صاحب الطبيعة السليمة لا يزيد ولا ينقصه عن حركته ولا تنبيه الإنسان الطبيعي يمد حرف المد بحيث أن لا يكون لا فيه زيادة ولا نقصان بحيث أن يكون فيه زيادة ولا نقصان وإنما يمد مقدار الألف أو تجوز يقول الحركتين فلما نسمع رجل يقول قال الرجل لاحظوا أنه نطق الألف لم يقصرها قصرا كاملا فلم يقول قال الرجل ولا بالغ في الألف قال فقال قال الرجل نعم هناك بعض القبائل وبعض اللهجات تبالغ في الم ولكنه ليس هو الطبيعي إذن المد الطبيعي ان صاحب الطبيعة السليمة يأتي به بدون زيادة أو نقصان كذلك يسمى أصليا لأنه أصل المدود لن تجد مدا إلا ويكون أصله مدا طبيعيا كما سيأتي معنا في المد المنفصل. والمد المتصل والمد اللازم باستثناء مد الليل بعضهم يقول يسمى حروف العليل أو العلة قالوا لماذا لأن الإنسان إذا يعني ابتلي بمرض أو ألم نص الله لنا ولكم السلامة والشفاء وأن لا يبتلينا ولا يبتليكم ولا من يعز علينا وعليكم يتأوه بهذه الحروف وقالوا كذلك الذي ابتلي بابتلاء الخرص ما يتكلم يستطيع أن ينطق هذه الحروف لأنها لا تعتمد على مخرج محقق وإنما مقدر وفي باب مخارج الحروف إن شاء الله يشير إلى ذلك إذن المد يقسم إلى قسمين المد الأصلي والمد الفرعي في صفحة 94 قال المد الأصلي يأتي على ثلاثة أنواع أن يكون حرف المد ثابتا وصلا ووقفا مثل مالك يوصيكم بيمينه الياء او متطرفا مثل قول الله عزيز وضحاها الألف الثانية قالوا كلمة قالوا ماذا قصد بها هنا تختلط على بعض المبتلئين كلمة قالوا الآن قالوا ما هو حرف المد فيها من تعرف لا الألف الألف أي ألف صح أحسنت بس. أي ألف الواو أي ألف الممتاز أحسنت بس. ألف بعد القاف قال نأخذ هذه الألف لو طيب هذه الألف التي بعد الواو ماذا تسمى لماذا يضع العلماء هذه الألف من تعرف؟ واو الجماعة طيب نريد توضيح أكثر للتفرق بين واو الجماعة وواو ماذا منتاز بعضهم من نسميها الألف الفارقة تفرق بين الجمع والمفرد ذلك هو الواو قالوا الالف التي بعد الواو تسمى واو فارقه هذه طيب هناك كما لا شك ان بعض ال عند في اللغه العربيه احيانا بعض الكلمات يزاد عليها بعض الحروف لا تنطق وكذلك هناك بعض الكلمات لا تكتف فيها الحروف وإن كانت تنطق مثال ذلك كم نحن لو أردنا أن نتبع الرسم لقرأناها هكذا قالوا و... ولكن ما أحد هكذا ومن علم الأعاجم انسان أعجم لا يعرف اللغة العربية لو أردنا أن يعلم اللغة العربية لاختلط عليه ففداية سير صعوبة لأن هناك بعض الكلمات زيدت عليها بعض الأحرف لا تنطق مثال آخر من يأتي بمثال غير قالوا زيدت أو زيد فيه ما لا ينطق نعم بأيد لاحظ ما نقرأها ب... بأيد وغيرها طيب وامزل كثيرا طيب بغير القرآن الكريم بغير القرآن الكريم كلمات مشهورة زيدت فيها ما لا ينطق السلام عليكم لا أدري معرفة الصوت يصلكم طيب في عندكم صوت الآن طيب الحمد لله أريد مثال آخر لا أدري في مشاركات أردت مثال آخر على زيادة بعض الحروف هذه الكلمة كيف تنطق أحسنتم مئة أحسنتم تقرأ عمر تقرأ عمر للتفرقة بين عمر و عمر مئة بعض قال يتفرق بين فئه او بين منه وبين 100 ددره كرسمت هذه الالف وهو عمرو قال بعض يعني اصحاب قالوا خل عن عنا فانما انت فينا وهو عمرو او كالحديث المعادي يعني يريد ان يذمه يقول دعنا منك فانما انت لا فائدة منك وإنما كان التي لا تنطق او الحديث المعادل إذا يعيد الحديث مرة ومرة ثانية الناس سبحان الله تمله ولكن حقيقة هناك فائدة للتفرق بين عمر وعمر مبارك الله فيكم هذا قصدت لأن كلمة قال قصدنا بالواو المتطرفة أو الألف التي قبلها ولكن هو قال المتطرف عن الواو وأملي أياء. أو محذوفة وسواء كان ثابتة في الرسم أو محذوفة مثل ثم ذكر بعض الأمثلة حاميم وغيرها قال الثاني أن يكون حرف المد ثابتا في الوقف دون الوصل وذلك في الألفات المبدلة من تنوير المنصوب مثل عليما حكيما نحن نقف على كلمة عليم بالميم إذا كانت مرفوعة إن كانت كلمة قال الثاني ما أعرف اللهم سعال الثاني أن يكون حرف البد ثابتا في الوقف دون الوصل وذلك في الألفات المبدلة من تنوين المنصوب مثل عليما حكيما إن على عليما نقف عليم ولا عليما إن كانت كلمة وقفنا عليها فيها تنوين نصب ممتاز ماذا يسمى؟ أحسنتم ماذا يسمى؟ مد العواض أحسنتم مد العواض أن نقف على كلمة آخرها تنوين نصب طب إذا وصلناها هل يظهر هذا الحرف المد؟ لا طيب جميل ثم قال وكذلك الألفات التي عليها سكون مستطيل مثل أنا نذير إذا وقفنا على كلمة أنا أنا ننطقها بالألف بمقدار المد الطبيعي ولكن ان وصلت تسقط الألف وكذلك الأمثلة التي ذكرها لكنه الله الظنون الرسول السبيل قوارير كل هذه إذا وقفنا عليها لفضنا فيها الألف ان وصلناها سقطت الألف طبعا وبعض ذلك يعود إلى الروايات والقراءات ثم قال وكذلك المدود التي تحذف في حالة الوصل خشية التقاء الساكنين وتثبت في الوقف مثل وقال الحمد لله وقال الحمد لله الآن إذا وقفنا عليها نقول وقال مثال ثاني وما في الأرض وما في أين الياء ذهبت نقول التقاء الساكنين ذهبت واعلموا أن التقاء الساكنين إما أن يحدث أو يحرك فإن كان حرف مد يحدث وإن كان غير حرف المد يحرك مثال حرف المد كما قلنا وفي الأرض أين ذهبت الياء حذفت الزقاء الساكنين قولده الله الواو ذهبت لالتقاء الساكنين وكذلك في المثال الأول وقال الحمد لله الثالث أن يكون حرف المد ثابتاً في الوصل دون الوقف أن يكون حرف المد ثابتاً في الوصل دون الوقف مثل إنه هو به بصيرة وهذا ما يسمى بالصلة الصغرى وسيأتي شرحا إن شاء الله عز وجل في أنواع المدود لاحظوا أن اللغة العربية لاحظوا أن اللغة العربية لغة شائكة ولغة من يعني أراد أن يتعلمها يجد فيها في بدايةها صعوبة لذلك الله عز وجل طبعا لا أقول صعوبة وإنما أقول غاية في الإتقان فلذلك الله عز وجل اختارها لتكون كلام الله عز وجل الذي أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم الآن سينتقل إلى المد الفرعي كل ما سبق خلاصته أن المد الطبيعي يمد بمقدار الحركة ثم بدأ يفصل التفصيلات أنه أحيانا يكون في, أو في وسط الكلمة وأحيانا يكون آخر الكلمة أحيانا يثبت لفظا دون كتابة ثم بعد ذلك تعرب إلى المد الذي يثبت وقفا وهو مد الهوض ثم بعد ذلك تعرض إلى المد الذي يكون بسبب الصلة وكقول الله عز جل به بصيرا به بصيرة لم تكتب اليا إنما ألحقت هذه بالضبط وإلا لو أردنا أن نكتبها كتابة عادية لقلنا به بصيرة با وها ثم بعد ذلك كلمة بصيرة والله تعالى أعلى وعلى المد الفرعي قال فهو المد الزائد على المد الأصلي لسبب من الأسباب اللغة العربية احيانا يزاد في حرف المد على المد الطبيعي فقال أسباب المد الفرعي اثنان الهمزه والسكون ويسمى كل منهما سببا لفظيا لانه علت لزياده مقدار المد الفرعي عن المد الطبيعي الان سبب المد ما هو أن يأتي أن تتأثر أن يتأثر حرف المد الألف أو الراو واليا بأحد أمرين الأمر الأول هو الهمزة الأمر الثاني السكون والهمزة إما تكون قبل الكلمة أو بعد الكلمة والسكون إما أن يكون سكونا أو أن يكون مشددا كما سأتقل معنا بالأمثلة طيب الآن نتكلم إن شاء الله يكون واضح بإذن الله في الحاشية ذكر فائدة هذا نذكرها من باب الفائدة لأخواتنا أصحاب إذا كانت في أحكام التجود أو من يتعلمنا علم القراءات قال حفظ الله عز وجل وهناك سبب آخر يعرف بالسبب المعنوي ويقصد به المبالغة في النفي مد يسمى مد معنوي مثل مد التعظيم في نحوي لا إله إلا الله بسورة محمد صلى الله عليه وسلم وغيرها من السورة ما معنى ذلك؟ الآن أتكلم خلص الأحوات اللي يأخذوا أحكام التجهيد معنا والأحكام التجهيد بالنسبة لهم يعني نوعا ما جديده نقول الان يعني يعرف ان سبب المد امر الهمزه او السكون وقلنا السكون اما مشدد او مخفف اخواتنا الان اللي تعلمنا علم القراءات نقول هناك مد زائد على هذا وهو ما يسمى بالمد المعنوي ما يسمى بالمد المعنوي ما معنى المسمى المد المعنوي جمل لا يكون سبب أو السكون مثال ذلك لو أردنا أن نقرأ على سبيل مثال لحفص من طرق الطيبة من طريق المصباح يقصر بد المنفصل يقول يا أيها الذين آمنوا ولكن في بعض الطرق لحفص من طرق الطيبة تقصر كل المنفصل ولكن عند مد التعظيم يجزء أن تمده أربع حركات يعني عند قوله يا أيها الذين آمنوا تقصر ولكن عند قوله لا إله إلا الله يمد بمقدار أربع حركات وبعض قاصره للتعظيم مد وسطا بلا إله إلا واعتمد بشرط غنة وهذا تأخذنا إن شاء الله في القراءات بإذن الله إذا أردنا أن نقرأ بقصر المنفصل مع إشباع مد المتصل وعنة الغنة في اللام والراء يوجز لنا فيها وجهان وذلك تفصيل إن شاء الله يطول أيضا من أنواع المد مد يسمى التبرئة وهذه من تعرف مد التبرئة لأي قارئ هو قارئ واحد فقط سؤال اخواتنا المقرئات طيب انا اقرأ بها حمزه الزيات من طريق طيبه النشر لا ليست من طريق الشاطبية وإنما من طريق طيبة النشر له مد ما يسمى بمد التبرئة قال الناظم والبعض مد لحمزة في نفي لا كلام رد يقول لا شيئة فيها إذن نخلص من ذلك أن أنواع المد إما أن تكون بسبب الهمز أو السكون وقلنا سكون إما ساكن أو مشدد وهذا ما نركز عليه في هذه الدروس لنا الحفص من طريقة الشاطبية قلنا هناك أيضا مدود أخرى ما يسمى بالمد المعنوي إما كمد لا إله إلا الله طبعا بشروطها وكذلك مد ما يسمى كذلك بالتبرئة وهو كذلك مد معنوي طيب نكمل إن شاء الله قال أنواعه أي أنواع المد الفرعي المد المتصل المد المنفصل ثلاثة المد البدل قال وهذه الأنواع سببها الهمزة أقول انا أزيد وكذلك يلحق إليها الصلة الكبرى هو ذكر جزاء الله خيرا ثلاثة ما هي قال المد المتصل اثنين المد المنفصل ثلاثة المد البدل يلحق اليها مد الرابع وهو بسبب الهمزة الصلة الكبرى لان الصلة الكبرى لا تصل هاي الضمير كبرى الا اذا كان بعدها همزة فلذلك مما يستدرك على الكتاب اربعة الصلة الكبرى ثم قال أربعة المد العارض للسكون المد اللازم وهذان النوعان سببهما السكون طبع المد العارض للسكون يلحق به كذلك مد اللين العارض للسكون نكمل إن شاء الله قال أحكامه أحكام المد الفرعي ثلاثة لماذا قيل مد فرعي؟ لأنه تفرع عن المد الطبيعي فقال أولا الوجوب وهو خاص بالمد المتصل فقط ثم الجواز وهو خاص من المد المنفصل والمد العارض للسكون ومد البدل وكذلك يلحط إليه الصلة الكبرى لأنها هي فرع عن المد المنفصل واللزوم خاص بالمد اللازم فقط طيب لماذا العلماء ذكروا هذه المسميات لماذا قالوا واجب وجائز ولازم من تعرف لماذا يقولون جائز ولازم وواجب هو صاحب الكتاب ذكر ذلك لازم عند القراء كل القراء طيب الواجب عند كل القراء انا اقول ولازم عند كل القراء طب ألخص لكم إياها تلخيصاً جسيراً إن شاء الله فقط انتبهوا معي لو نظرنا إلى القراء الآن العشرة لو وجدنا أن هؤلاء القراء في بعض المدود اتفقوا على المد واتفقوا كذلك على المقدار ما في أحد منهم ولا برواته ولا بطرقه إلا واتفق على المد وكذلك على المقدار وهو هذا المد اللازم كل القراء العشرة برواتهم بطرقهم يمدون المد اللازم مثل كلمة الضالين الآلف التي بعدها اللام المشددة كلهم اتفقوا على مدها ما في أحد منهم لم يمدها الأمر الثاني اتفقوا كذلك على المقدار فكلهم مدها بمقدار الإشباع وبين قسين ست حركات ما من قارئ من القراء ولا الراوي من الرواة إلا في كلمة مثل كلمة الضالين أو الحاقة وغيرها إلا مدها بمقدار ست حركات لا أكثر ولا أقل فلذلك سمي لازما بعض الناس سنوه لازمان قالوا للزوم السكون بعده يجوز ذلك ولكن من باب التسهيل والتفسق لكم نقول المد اللازم اتفق القراء على المد وعلى المقدار الحاقة لو سألت الآن أحد الأحوال في عمره ما قرأت لابن كثير فقلنا لها الحاقة كم يمدها ابن كثير ماذا ستجيب سؤال لكم جميعا بالكثير كم سيمدها ستحركات لا أقل ولا أكثر طيب بعض الأخوات عمرهم ما قرأوا على سبيل المثال للسوسي السوسي في كلمة الطامة كم سيمدها ستحركات إذن فائدة لما نسمع كلمة لازم أن كل القراء اتفقوا على المد وكذلك اتفقوا على المقدار نأتي الآن إلى المصطلح الثاني وهو الواجب الواجب اتفق كل العلماء على المد ما في أحد إلا يمدها يعني يمدها يزيد عن المد الطبيعي ولكنهم اختلفوا على المقدار فبعضهم مد إشباعا وبعضهم مد توسطا ولكن ما في أحد قصر مثال ذلك على سبيل المثال الملائكة الملائكة الآن كل القراء اتفقوا على المد ما في أحد منهم يقرأها حركتين الملائكة كل القراء اتفقوا على المد ولكنهم مختلف في كم فبعضهم مدها أربع حركات بعضهم مدها خمس حركات بعضهم مده ست حركات وعند بعض التحريرات بعضهم مدها ثلاث حركات ولكن ما في أحد من القراء مدها بمقدار الحركتين وهذا ما أفصح إلي الإمام ابن الجزري في كلام, في كلام له ما مؤدى أنه رأى القراءات في المشرق والمغرب وكذلك القراءة الشاذة وغيرها فما وجد أحد من القراء يقصر المد المتصل إذن المد المتصل اتفق العلماء على المد ولكن اختلفوا في هذا المقدار بخلاف اللازم اللازم اتفقوا على المد وكذلك اتفقوا على المقدار الواجب اتفقوا على المد واختلفوا في المقدار طيب الآن مثل كلمة الملائكة الإمام حمزة والراوي الأزرق أو ورش الأزرق عن ورش يمدون المد عندهم فيها بمقدار ست حركات حفص أو خلينا نقول عاصم مدها أربع أو خمس حركات كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل ابن كثير وباقي القراء أو كثير من القراء عفوا ابن كثير على سبيل المثال كم مدها بمقدار أربع حركات وهناك تحريرات كانت قد تصل إلى ثلاث حركات على حسب التحريرات التي يعني حررها أهل العلم وتتبعوا فيها الطرق والروايات ونصوص العلماء في ذلك والله أعلم ولكن ما في أحد منهم قصرها يعني لو سألنا الآن من من القراء العشرة يقصر المد المتصل من من القراء العشرة يقصر المد المتصل لا يوجد أحد طيب بقي المصطرح الثالث المصطرح الثالث ألا وهو الجائز الجائز أخوات الكريمات اختلف العلماء أو القراء في المد وفي المقدار ما معنى ذلك؟ معنى, معنى ذلك أن بعض القراء أصلا ما مد المد المنفصل وإنما اكتفى على الحركتين بعض القراء لا يمد يا أيها الذين آمنوا من من القراء العشر الذين لا يمدون المد المنفصل يعني فقط يكتفون بمقدار الحركتين من تسمي لنا قالوا بأحد وجوهه نعم ابن كثير قولا واحدا ابن كثير قولا واحدا كذلك حفص في بعض طرقه حفص من طرق الطيبة قد يقصر ولكن نحن سنركز في الكتاب على حفص من طريق الشاطبية لا يقصره طيب إذن المد المنفصل بعض القراء الآن كما نرى لا يمدهم وإنما يكتفي على الحركتين بعض القراء مده بمقدار ثلاث حركات وبعضهم مده بمقدار أربع حركات وبعضهم مده بمقدار خمسة وبعضهم ست حركات إذن المد الجائز اختلف العلماء في مده ثم كذلك اختلفوا في مقداره فلذلك يسمى بالمد الجائز حمزة وورش كم يمدان المد المنفصل ست حركات قولا واحدة طيب لو جئنا الى على سبيل المثال لعاصم أربع أو خمس حركات لاحظوا أن العلماء بعضهم لم يمد مثل ابن كثير وإنما اقتصر على الحركتين بعضهم مد أكثر من ذلك وبعضهم أشبع فاختلف المد والمقدار خلاصة الأمر ان اللازم اتفق العلماء على المد والمقدار والمقدار هو ست حركات الواجب اتفق العلماء على المد واختلفوا في المقدار ما في أحد فيهم يقصره وأما الجائز فقد اختلف في أصل مده وكذلك اختلف في مقدار مده والآن إن شاء الله يتم توضح ذلك بإذن الله عزيز ونأتي إلى متى يكون واجبا ومتى يكون جائزا ومتى يكون لازما بدأ صاحب الكتاب في المد المتصل فقال تعريفه هو أن يقع بعد حرف المد همزة همز متصل به في كلمة واحدة كان أن يقع حرف المد والهمزة في كلمة واحدة مثال ذلك جاء أو قروء هنيئة الفقراء الملائكة سماء وغيرها من الأمثلة لو مثلنا بكلمة هذه الملائكة الملائكة هل نستطيع أن نفصل بين الهمزة والألف فتكون الكلمة مستقيمة لا لماذا؟ لأنها كلمة واحدة ما نستطيع أن نقول الملا هذه كلمة وإك كلمة أخرى وكذلك في الأمثلة سقناها الفقراء ما نستطيع أن نقول الفقراء كلمة والهمزة كلمة أخرى فلذلك الهمزة وحرف المد في كلمة واحدة لا نستطيع أن نفصل بينهما هذا ما يسمى بالمد المتصل قلب ابن الجزري تتبعت قصر المتصل فلم أجده في قراءة صحية ولا شاذة كما سقط قبل قليل ثم يقول بل رأيت النص بمده وذكر الحديث ابن مسعود حينما كان يقرأ وقد سقنا هذا المدل قال لا إنما الصدقات للفقراء والمساكين ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يقرأ رجلا فقرأ هذا الرجل هكذا إنما الصدقات للفقراء والمساكين مرسلة يعني لم يمد كلمة الفقراء فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا الرجل كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن من أبا عبد الرحمن؟ ابن مسعود يكنى بأبي عبد الرحمن فقال أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين فمدها ابن الجزر علق على هذا الحديث فقال هذا حديث جليل حجة ونص في هذا الباب رجال أسناده الثقاط طيب أحواتي اللي يحضروا معنا في مصطلح, التج... في مصطلح الحديث من تحضر معنا في مصطلح الحديث؟ إذا كان تحضر في مصطلح الحديث تكتب رقم واحد فقط العدد يتجاوز ذلك طيب ما شاء الله سأسأل الآن العلوم مترابطة سبحان الله العلوم مترابطة لما قال ابن الجزر الآن رجال أسناده ثقات رجال أسناده ثقات هل هو تصحيح للحديث او تحسين للحديث او ماذا منتاز. التي كتبت ليس تصحيحا للحديث أصابت وهي التي ذكرت كذلك وقال ضمن لنا ثلاثة شروط ما هي ثلاثة شروط؟ ليس تصحيحا للحديث أحسنتم هذه العبارة ليس تصحيحا للحديث بارك الله فيكم قد يتبادر للذهم أنا الآن يقول رجال وثقات نقول ربما في الحديث انقطاع صح الرجال كلهم ثقات ولكن ثبت لنا على سبيل المثال أن هذا الراوي لم يسمع من هذا كما سقنا في في دروس المصطلح معذرة إذا أنا تطرقت إلى علم المصطلح ولكن حتى نربط العلوب بعض ببعض. بعض الأمر الثاني قد تكون فيه علة خفية الأمر الثاني قد تكون فيه شذوذ طيب انا اقول لكم انا اقول لكم يعني ابشروا والحمد لله هذا الحديث صحيح يعني رجال ثقات وهو صحيح الحمد لله متصل وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وممن صححوا جمع منهم شيخ الألباني رحمه الله عز وجل واضح اذا هذه العبارة انه رجال الوثقات لا تعني بالضرورة الصحة والله اعلم طيب قد يستدل في كلام ابن الجزائي أنه صحح الحديث لأنه قال حجة في هذا الباب إشارة إلى صحته والله أعلم المهم نرجع إلى الآن نغلق كتاب المصطلح ونرجع إلى التجويد المد المتصل أن يأتي حرف المد الألف أو الواو او الياء كما قلنا بشرط أن تكون ساكنة ويأتي قبلها ما يجنسها في كلمة والهمزة في نفس الكلمة فيسمى عند علماء الشأن المد المتصل لماذا سمي مد؟ في حرف مد لماذا يسمى بمتصل؟ لأن حرف المد والهمزة في كلمة واحدة غير مفصولة واجب لم... لماذا يسمى واجب؟ نقول يسمى واجب لأن العلماء اتفقوا على مده واختلفوا في مقداره ما نريد كل قراءة الآن نحن ندرس لحفص الآن حفص يمده بمقدار أربع أو خمس حركات إذا كان في وسط الكلمة مثال الملائكة تمد أربع أو خمس حركات لحفص إذا كانت الكلمه متطرفه مثل جاء أو فقراء أو قروء سماء جملت اربع او خمس حركات على اعتبر أنه متصل ويجوز ست حركات على اعتبار أنه عارض للسكون ما معنى العارض السكون سياتي تفصيل ذلك ولكن الذي اريد ان تفهموه وتحفظوه ان المد المتصل إذا كان متوسطاً يمد أربع أو خمسة حركات إن كان هذا الهاد المتصد آخره همزة مثل شاء، سماء، قروق وغيرها يمد أربع أو خمسة ويزال عليه ست حركات طبعا كل هذا الشرح لماذا؟ لحفظ من طريق الشاطبية من طرف الطيبة يختلف، الآن خلينا في الشاطبية طيب ذكر هناك بعض المسائل تدخل في الروم والإشمام لعله أؤخرها حتى ما أشويش الأخوات ولكن أريد أن أذكر فائدة الآن انتهى المتصل أخوات الكلمة التي يعني جدات على حكام التجويد الآن المتصل انتهى المتصل نريد أن نعرف تعريفه يقع بعد حرف المد همزة متصل في كلمة واحدة ويمد أربع أو خمس حركات إذا كانت الألف او الهمزة في وسط الكلمة إذا كانت آخر الكلمة يمد أربع أو خمس حركات او ست حركات إلى هنا انتهى الآن أنا أقول زيادة للأخوات المتخصصات نقول لو أردنا أن نتتبع طرق الشاطبية على سبيل المثال الشاطبية الآن ما أصله ما اسم كتاب الشاطبية نحن نقول الشاطبية, الشاطبية نقرأ حفص من طريق الشاطبية كنت تمنى أن أسأل هذا السؤال يعني إحدى الأخوات تسأل تقول فأنت يا شيخ تقول الشاطبية والطيبة طب إيش الفرق يعني بينهم أنا أعرف أن كثير من الأخوات الحمد لله يعرفوا ولكن كذلك كثير من الأخوات قد لا يعرفوا الآن خلينا في الشاطبية الشاطبية ما اسمها حرز الأماني ووجي التهاني الشاطبية أخوات الكريمات منظومة في الشعر نظمها أبو القاسم الشاطبي أبو القاسم الشاطبي وبعضهم يسميها كذا القاسم ابن فيره ابن خلف ابن أحمد الشاطبي الرعيني الأندلسي بعضهم يقول في الرح هذا الشاطبي كان رحم الله عزيزي ضريرا أعمى. ومع ذلك نظم منظومة صارت بها الركبان حتى قال ابن الجزري ولا بمعنى كلام له ولا أظن بيت طالب علم يخلو من الشاطبية وقد لاقت من القبول الله عز وجل جعلناها قبول عجيب هذه مثل الشاطبية حرز الأماني ووجه التهاني منظومة تقع في 1173 بيت وكلها في القراءات السبع نافع وله رويان وقد أشعرنا في ذلك في بداية الدروس القراءة السبعة المعرو... بلغت شهرتهم الحمد لله على السماء وإلى الآن يقرأ بأحرفه من القرآن الكريم هذه الشاطبية نظم اصل الشاطبية ما هو ما هو أصل الشاطبية أحد الأحوال التيسير قال التسير, طيب. التسير كتاب التيسير لمن أنا أقول هذا زيادة أنا أقول لأخواتي الغير متخصصات يعني خلاص يكتفوا في كما قلنا التعريف الأول ولكن ينتبهوا الآن لأن المعلومات تتركب بعضها فوق بعض لبناء فوق لبناء اليوم ممكن بعض الأخوات أول مرة يسمع هذا الكلام فيستصعبوا نوعا ما مرة أخرى يسمع ف... وهكذا حتى تصبح عندهم المعلومات راسخة أحسنتم التيسير في القراءة السبع لأبي عمر الداني أبي عمر الداني ألف كتابا بديعا في القراءات في سبع قراء سماه كتاب التيسير والكتاب التيسير موجود إلى الآن ومطبوع وطبع بطبعات كثيرة وكذلك الشاطبية والله الحمد الشاطبي نظم هذا الكتاب اللي هو التسير, التسير كتاب مكتوب ليس يعني شعر نثر ليس بالشعر جاء الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل فرأى أن هذا الكتاب مدار القراءات عليه وقرأ القرآن هو على شيخه بمضمن هذا الكتاب فنظمه في كتاب الشاطبية ولكنه لما نظمه في كتاب الشاطبية زاد عليه بعض الزيادات تسمى عند العلماء بزيادات القصيد إذن أصل الشاطبية ما هو مرة أخرى أصل الشاطبية ما هو كتاب لأبي عمر الداني تسمى بالتيثير الإمام الشاطبي الآن أثبت ما في التسير ثم بعد ذلك زاد عليه بعض الزيادات الزيادات ماذا تسمى؟ الزيادات التي على التسير ماذا تسمى؟ أو الزيادات على الشاطب طيب الإمام الشاطبي ماذا قال يمتدح بمنظومته قال وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملا ثم قال حتى وصل إلى وسميتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني إلى آخر كلامه اذا هو يصرح انه اختصر الشاطبي طيب لماذا نقول ذلك اختصر التيسير لماذا نقول ذلك نقول ذلك نحن انا قلت الان تجوزا ان حفص يقرا المتصل كم حركه اذا كان في وسط الكلمه اربعة او خمس حركات طيب. افتحوا على صفحة 98 افتحوا على صفحة 98 تنبيهان التنبيه الاول قال ذكرنا ان المد المتصل والمنفصل يمد كل منهما اربع حركات او خمسة, أو خمسة. وهدان الوجهان قرئة بهما لحفص من طريق الشاطبية إلا أن المد خمس حركات يعرف بأنه من زيادات القصيد بمعنى أن صاحب التيسير الذي هو أصل الشاطبية ذكره عن عاصم ولكن المد أربع حركات هو المقدم في الأداء لأن الإمام الشاطبي كان يأخذ به ولم يذكر في قصيدته غيره ويقول صاحب غيث النفع أن هذا والاصل ان يقول بعد القول تقول ان ان هذا هو الذي ينبغي الأخذ به طيب ثم ذكر صاحب لال البيان قد مد ذا في متصل ومنفصل 5 و4 وهذا طيب ما معنى كلام احوات الكلمات طريقه التيسير فيه خمس حركات في المتصل والمنفصل بينما من طريق الشاطبيه الذي اختاره الإمام الشاطبي فقط أربع حركات إذن العبارة الدقيقة أن نقول حفص من طريق الشاطبية يمده كم حركة أربع حركات مرة أخرى أن أقول هذا للمتخصصات أخوة الكلمات تجوزاً عبارة عامة تجوزاً نقول حفظ يمد أربع أو خمس حركات ولكن عند الرجوع نجد أن الإمام الشاطبي لم يذكر في التيسير إلا أربع حركات عن حفظ أو عن عاصم بشكل عام طيب الخمس حركات من أين أتينا بها؟ الخمس حركات من أين أتينا بها؟ من التايزير بارك الله فيكم الآن العلماء بعض العلماء خاصة العلماء المواصلين قالوا إذا قرأت أنت الآن لحفظ من طريق شاطبية ليس لك إلا أربع حركات لماذا؟ قال لأن, حظ لأن الإمام الشاطبي الذي تقرأ أنت من طريقه صرح بأنه أربع حركات ونص الشراح للعلماء على ذلك اسم ثاني من العلماء والذي يعني انا اميل اليه ان الامام الشاطبي الان كون في كتابه حرز الاماني لخص كتاب التيسير وطرق الشاطبي تعود الى التيسير واصل التيسير في خمس حركات فلذلك نقول تجوز الخمس حركات كذلك لأن أصل الكتاب الشاطبية إنما هو التيسير واضحة ان شاء الله وأنا أقول هذا الأخوات يعني ما يعرفنا بالطرق والقلاط هذا يعني خلص يلقوه يغلق عليه وفي قابل أيام إن شاء الله عزيزي يفتح لهم بإذن الله يعني الأخوات اللي يرون في ذلك الصعوبة و... لا نقول لهم الأمر بسيط المد المتصل تعريف مد المتصل أن الهمزة وحرف المد من كلمة واحدة يمد أربع أو خمس حركات وإذا جاء في آخر الكلمة همزة يعني مثل جاء وشاء يجسد حركات بسيطة ما فيها صعوبة إن شاء الله طيب أنا بعض الرسائل تأتينا تقول بمعنى كلام أن تتكلم تركي نقول لا نتكلم الحمد لله لغة عربية فصحة ولكن الإنسان سبحان الله لما يأتي بعض الأمور قد يستطيعها في البداية ولذلك أنا أقول الأخوات اللي يظن أن أتكلم بكلام فيها صعوبة نوعا ما نقول لهم أهدب هو على أنفسكم الأمر بسيط جدا المد المتصل هو أن تأتي يأتي حرف المد ألف أو و أو, أو يا الأيف والو واليأتت ما قبلها مجانس لها وهي ساكنة والهمزة في نفس الكلمة هنا الفرع عرف با كم تمد نقول تمد أربع أو خمس حركات إذا كانت الهمزة والألف في وسط الكلمة إذا جاءت متطرفة مثل شاء جاء وغيرها من الكلمات تمد أربع أو خمس أو ست حركات فقط لا زيادة على ذلك تحت الهامش الأخوات المختلفة نقول أربع أو خمس حركات من الشاطبية أربع حركات من التسير خمس حركات واختلف العلماء يعني بعض العلماء قالوا كون نقع من الشاطبية فقط نلتزم أربع حركات ومقلأ أربع وخمس حركات من الشاطبية لأن أصل الشاطبية التسير والله أعلم طيب لعل الوقت تأخر قليلا هذين الآن سنقرفونها إن شاء الله وأنا ترقت بعض المسائل التي يعني ما أريد أن أدخل فيها روم الإشمام وأنسئها حتى نصل إلى روم الإشمام إن شاء الله عز وجل إن وصلنا إن شاء الله ونصل بإذن الله عز جل. في سؤال حول ما أخذ اليوم لا ليس بالصحيح طيب البعض يقول لا يوجد أي إمام عنده حركات في المتصل كيف يعني حركات في المتصل يعني يمد المتصل إلا الإمام عاصم رحمه الله وذلك لجمال صوته لا ليس بالصحيح وإنما القراءة لا تأخذ بجمال الصوت فقط لا بل إن بعض العلماء مدوا فوق مد الإمام عاصم فبعضهم مد ست حركات لزوم يعني دائما كورش وحمزه بل ان ان عاصم هذا عاصم صاحب الصوت الجميل هو نفس يقصد له بعض الطرق يقرا مد المنفصل حركتين اذا هذه العباره ليست صحيحه طيب غدا يعني قد يأتي عندي ضيوف فقد يتعدر عليه دخول في درس المصطلح وإن شاء الله يعني يتم الإعلان في ذلك فقد يكون هناك درس وقد لا يكون إن شاء الله عزيزي